بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسيقا اذا وقب ومن شر النفثات فيله قد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس وَسِ الْخَنَّاسَ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنِّ نتي <تصفيق> و ان